حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حس ربي Hasbi Robi Jalla Allah Maafi Qubi Qairullah Nur Muhammad Salla Allah La ilaha illallah Hasbi